فَقَضاهَّ سَبَع سَمواتِ فيِي يَومَيْنِ وَأَوحَافِ في كلُلِّ السم إِ أَمْهَا وَزَيًا السَّم أَدُّنْ يَ بَِ صَابِي حَوَسِظاء ذَلِكَ تَقَدير العزيز فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْآن ضَوْتُكُمْ صَارِقَةَ مِتْ لَ صَعِقَةِ عَِ وَفَمُودَ إِذْجَ أَتْحُ الرّسُلُلُ مِن بَيِْ أَْديهِمْ وَمنِنْ خَلْتِهِمْ أَلَّا تَعبُدُ إِلَّا اللهَّهَا قالَاوا لَ شَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ عَلَيْنَا مَلائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ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 اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْي فِي الْحَيَاةِ في الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَاهُمْ لَا يُنصَرُونَ وأما فمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداد إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما شَهِدَ شهد عليهم سمرهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا